س أ ل عن حلق ا ل ل ح ي ة هل هي من الصغائر أ م من الكبائر ثم قال سنخ... عل... عل... تعليق ا ل ع ل ة ب م خ ا ل ف ة المشركين واليهود、نعم. أو أو أم أمر أنه أعفو المجوس لتكون وغيره وآله وسلم الكبائر الصغائر ظاهر النبي الله بإعفاء اللحية نعم. ثبت عنه أنه قال أعفو اللحة هل صلى عليه من من نعم من عمر هي حديثه عنه يرقى في ثبت نعم وقال أ و ف و ا اللحى وقال وفروا اللحى وقال أ ر خ و ا اللحى وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أ و في أ ح د ه م ا فالأمر هنا بالإرخاء والإعفاء والإيفاء هنا بالإرخاء النبي صلى الله الترك ولا صلى عليه وسلم وتدل على مطلق الترك. تترك ولا تمس بتقصير أو حلق أو تمس تترك بتقصير عن أ م ا ا ل ح ل ق ف ا ل أ م ر فيها واضح تماما أ ن ه من الكبائر ر ي ع واضح فيه التحريم والقول بانه من الكبائر ايضا قوي لعده اعتبارات ولهذه ا يكاد ي و ج الامور كلها فحلق ا ل ل ح ي ة من ا ل ك ب ا ر وشيخ تيمي له كلام جيد في الموضوع يقول تيمي جيد في الله سلام كلام ا له حلق ل ر ج ل للحيته كحلق المرأة لرأسها بل هو يقول رحمه الله يعني لو الآن امرأة تحلق لا غير مقبول رحمه يعني رؤية غير غير هو مقبول امرأة رأسها أشد أبداً حلق الرجل للحيته ي أ ع ظ م لكن الناس ا س ت س ا غ و ا لما انتشر في العالم الغربي وتدرج و ت أ ث ر به العالم الاسلامي إ س ل م قيمة ي حتى أصبح أ مع ل ا ش د د ي مقلوبة وأصبح ل ل ت ح ن النبي الإنسان وإيمانه لأنه يؤثر على القلب الـ الـ الـ الـ النبي والصالحين بالانتماء الله القلب لأتباع الله والتأسي ما العلماء والصحابة الخير والعلم صلى عليه وسلم وذلك له على قلب على صلى عليه وسلم وتقليده به يجعله وأهل به تحبه وتحب ما يحب وتحب يؤثر حتى إلى آخره تشعر أثر وما آه... آه... وشي أدلوش... المو... وش نعم أيضا أدري أق... ذكر تقصير ا ل ل ح ي ة نقول ع م ن هذا فيما يتع... آه... عفوا ت ع ل ي ق ا على ق ض ي ة حلق النساء لرؤوسهن ا ل آ ن بلغني أ ن من الموضوعات ا ل غ ر ب ي ة حلق ا ل م ر أ ة ل ر أ س ه ا ت ش ر ي ح ة شيء غريب تحلق ر أ س ه ا ب ا ل م ك ي ن ة أ و بالموس ويقال هذا ت ش ر ي ح ة للفطرة يعني شيء مصادم لل... للفطرة تماماً. لكن لا تبعد لكن مصادم تماما لا أنه الأمر إذا استمر ويصبح ر ا ج أن ف ع بعض, بعض ل المسلمين ثم يتحول الحال نساء ثم ي و جمالا بسبب ل والتقليد الأعمى لتتبعونا من كان قبلكم القذة بالقذة للحديث المعروف تالوا دخلوا لدخلتموه لكن دخلوا جحر ضب بحلق اللحية وغير ذلك ونحن ننصح المؤمنين جميعا بإطلاقها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنقول له ا ا كان جميعا كما ت ب ضب ضب ع حذو وغير ونحن أمر من سنن ننصح جحر جحر تصور أ ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و أ م ا م ك ا ل آ ن وقال لك أ ع ف ي لحيتك ا ل آ ن م هو أ م ر عسكري ولا أ م ر نظامي ولا إ د ا ر ي هذا أ م ر شرعي فوق هؤلاء كلهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم له ل ح ي ة ك ث ة وكانت تعرف قراءته في ص ل ا ة الظهر باضطراب لحيته ولا يمكن أن يكون وسلم طولها وعرضها دود وسلم وذلك وجوب للحية كثة. نعم. أما حديث النبي صلى الله عليه لا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الراجح وجوب وجوب الإطلاق التام هذا أما كان فسناده يمكن حديث يأخذ أبي ضعيف يثبت نعم من نعم كثة أن عند عن